بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لإمام بن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثلاثون المجلد الثاني الصفحة سبعين وألف يقول رحمه الله الوجه الرابع والأربعون أن قدرته على الشيء لا تنفي حكمته المانعة من وجوده فإنه تعالى يقدر على مغدورات تمنع بحكمته كقدرته على قيام الساعة الآن وقدرته على إرسال الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمة إلى يوم القيامة وقدرته على إماتة إبليس وجنوده وإراحة العالم منهم وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرته على ما لا يفعله لحكمته في غير موضع كقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وقوله أيحسب الإنسان ان لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه أي نجعلها كخف البعير صافحة واحدة وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وقوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فهذه وغيرها مقدورات له سبحانه وإنما امتنعت لكمال حكمته فهي التي اخترت عدم وقوعها فلا يلزو من كون الشيء مقدورا أن يكون حاصلا موافقا للحكمة وعلى هذا فقدرته تبارك وتعالى على ما ذكرتم لا تقتضي حسنه وموافقته لحكمته ونحن إنما نتكلم معكم في الثاني لا في الأول فالكلام في الحكمة ومقتضى الحكمة والعناية غير الكلام في المقدور فمتعلق الحكمة شيء ومتعلق القدرة شيء ولكن أنتم إنما أديتم من إنكار الحكمة فلا يمكنكم التفريق بين المتعلقين بل قد اعترف سلفكم وإماتكم بأن الحكمة لا تخرج عن صحة تعلق القدرة بالمقدور ومطابقته لها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له ولما بنيتم على هذا الأصل لم يمكنكم الفرق بين موجب الحكمة وموجب القدرة فتوعرت عليكم الطريق والجاتم أنفسكم إلى أصعب مضيق الوجه الخامس والأربعون قولكم إنه تعالى لو ألقى إلى العبد زمام الاختيار وتركه يفعل ما يشاء جريا على رسوم طبعه المائل إلى لذيذ الشهوات ثم أجزل له في العطاء من غير حساب كان أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل فيقال لكم ما تعنون بإلقاء زمام الاختيار إليه أتعنون به أنه لا يكلفه ولا يأمره ولا ينهاء بل يجعله كالبهيمة السائمة المهملة أم تعنون به أنه يلقي إليه زمام الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه فإن عليتم الأول فهو من أقبح شيء في العقل واعظمه نقصا في الادمي ولو ترك ورسوم طبعه لكانت البهائم وأكمل منه ولم يكن مكرما مفضلا على كثير ممن خلق الله تفضيلا بل كان كثير من المخلوقات أو أكثرها مفضلا عليه فإنه يكون مصدودا عن كماله الذي هو مستعد له قابل له وذلك أسوأ حال وأعظم ناقصا مما منع كمالا ليس قابلا لله. أتأمل حال الآدمي المخلى ورسوم طبعه المتروك ودواعي هواه كيف تجده من شرار الخليقة وأفسدها للعالم ولولا من يأخذ على يديه لأهلك الحرث والنسل وكان شرا من الخنازير والذئاب والحياة فكيف يستوي في العقل أمره ونهيه بما فيه صلاحه وصلاح غيره به وتركه وما فيه أعظم فساده وفساد النوع غيره به وكيف لا يكون هذا القول قبيحا وأي قبح أعظم من هذا؟ ولهذا أنكر الله سبحانه على من جوز عقله مثل هذا ونزه نفسه عنه فقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي معطلا لا يؤمر ولا ينهى وقيل لا يثاب ولا يعاقب وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ثم نزه نفسه عن هذا الظن الكاذب وأنه لا يليق به ولا يجوز في العقل نسبة مثله إليه لمنافاته لحكمته وربوبيته وإلهيته وحمده فقال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وفسر الحق بالثواب والعقاب وفسر بالأمر والنهي وهذا تفسير له ببعض معناه والصواب أن الحق هو إلهيته وحكمته المتضمنة للخلق والأمر والثواب والعقاب فمصدر ذلك كله الحق وبالحق وجد وبالحق قام وغايته الحق وبه قيامه فمحال أن يكون على غير هذا الوجه فإنه يكون باطلا وعبثا فتعالى الله عنه لمنافاته إلهيته وحكمته وكمال ملكه وحمده وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وتأمل كيف أخبر سبحانه عنهم بالنفي الباطلية عن خلقه دون إثبات الحكمة لأن نفي الباطل على سبيل العموم والاستغراق أو في المعنى المقصود وأبلغ من إثبات الحكم لأن بيان جميعها لا تفي به أفهام الخليقة وبيان البعض يؤذن بتناهي الحكمة ونفي البطلان والخلو عن الحكمة والفائده يفيد أن كل جزء من أجزاء العالم علويه وسفليه متضمن لحكم جمة وآيات باهرة ثم أخبر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلق خل خلوا عن الحكمة، ولا معنى لهذا التنزيه عند النفاه فإن الباطل عندهم هو المحال لذاته، فعلى قولهم نزهوه عن المحال لذاته الذي ليس بشيء، كالجمع بين النقيضين وكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين، ومعلوم قطعا أن هذا ليس مراد الرب تعالى مما نزه نفسه عنه، وأنه لا يمدح أحد بتنزيهه عن هذا، ولا يكون المنزه به مثنيا ولا حامدا ولم يخطر هذا بقلب بشر حتى ينكره الله على من زعمه ونسبه إليه وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق فنفى اللعب عن خلقه وأثبت أنه إنما خلقهما بالحق فجمع تعالى بين نفي اللعب الصادر عن غير حكمة وغاية محمودة وإثبات الحق المتضمن للحكم والغايات المحمودة والعواقب المحبوبة والقرآن مملوء من هذا بنفي العبث والباطل واللعب تاره وتنزيه الرب نفسه عنه تارة وإثبات الحكم الباهره في خلقه تارة فكيف يجوز أن يقال إنه لو عطل خلقه وتركهم سدا لم يكن ذلك قبيحا في العقل فإن عليتم أنه يلقي إليه زمام الاختيار مع امره ونهيه فهذا حق فإنه جعله مختارا مأمورا من هي وإن كان اختياره مخلوقا له تعالى إذ هو من جملة الحوادث الصادرة عن خلقه ولكن هذا الاختيار لا ينافي التكليف ولا يكون بوجه بل لا يصح التكليف إلا به الوجه السادس والأربعون قولكم فقد تعارض الأمران أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم الثاني أن لا يكلفهم إذ لا يتزين منهم بطاعة ولا تشينه معصيته وإذا تعارض في المعقول هذان الامران فكيف يهتد العقل إلى اختيار أحدهما حقا فكيف يعرفنا الوجوب على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب تعالى بالثواب فيقال لكم لم يتعارض بحمد الله الأمران لأن أحدهما قد علم قبحه في المعقول والآخر قد علم حسنه في المعقول فكيف يتعارض في العقل جواز الأمرين وأن تكون النسبتهما إلى الرب تعالى نسبة واحدة وإنما تتعارض الجائزات على حد سواء بحيث لا يترجح بعضها على بعض فأما الحسن والقبح فلم يتعارض في العقل قط استوائهما وقد قررنا بما مدفع فعله قبح الترك بمنزلة الانعام السائمة وحسن الأمر والنهي واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم فكيف يقال إن هذين الأمرين سواء في العقل بحيث يتعارضا فيه ويقضي باستوائهما بالنسبة إلى أحكام الحاكمين فإن قيل إنما تعارضا في المقدورية اذ نسبة القدرة إليهما واحدة قلنا قد قدم أنه لا يلزم من كون الشيء مقدورا أن لا يكون, يكون ممتنعا لمنافاته الحكمة وقد بينا ذلك قريبا فيكون تركهم هملا وسدا مقدورا للرب تعالى لا يقتضي معارضته لمقدوره الآخر من تكليفهم وأمرهم ونهيهم الوجه السابع والأربعون قولكم إذ لا يتزين منهم بطاعة ولا تشينه معصيتهم قلنا ومن الذي لازع في هذا ولكن حسن التكليف لا ينفي ذلك عن الرب تعالى وأنه إنما يكلفهم تكليف من لا يبلغ ضره فيضروه ولا يبلغ نفعه فينفعه وأنهم لو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا وها هنا اختلفت الطلق بالناس في علة التكليف وحكمته مع كونه سبحانه لا ينتفع بطاعتهم ولا تضوطه معصيتهم فسلكت الجبلية مسلكها المعروف وأن ذلك صادر عن محض المشيئة وصرف الإرادة وأنه لا علة له ولا ما يحث عليه سوى محض الإرادة فسلكت القدرية مسلكها المعروف وهو أن ذلك استئجار منه لعبيده لينالوا أجرهم بالعمل فيكون ألذ من اقتضائهم الثواب بالعمل لما فيه من تقدير المنة والمسلكان كما ترى وحسب كما يدل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح من بطلانهما وفسادهما وليس عند الناس غير هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارج عن الديانات وأتباع الرسل ممن يرى أن الشرائع وضعت نوامي ستقوم عليها مصلحة الناس ومعيشتهم وأن فائلتها تكميل قوة النفس العملية وارتياضها لتخرج عن شبه الانعام فتصير مستعدة لأن تكون محلا لقبول الفلسفة العليا والحكمة وهذا مسلك خارج عن مناهج الأنبياء وأممهم وأما أتباع الرسل الذين هم أهل البصائر فحكمة الله عز وجل في تكليفهم ما كلفهم به أعظم وأجل عندهم مما يخطور بالبال أو يجري به المقال ويشهدون له سبحانه في ذلك من الحكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته وما تضمنته من الأسرار والحكم ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلعهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوى علمه عنهم واستأثر به دونهم وان حكمته في أمره ونهيه وتكليفهم أجل وأعظم مما تطيقه عقول البشر فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لأنه تعالى أهل أن يعبد فأهل أن يكون الحب كله له والعبادة كلها له حتى لو لم يخلق جنة ولا نارا ولا وضع ثوابا ولا عقابا لكان اهلا أن يعبد أقصى ما تناله قدرة خلقه من العبادة وفي بعض الآثار الإلهية لو لم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلا أن أعبد حتى إنه لو قدر أنه لم يرسل رسله ولم ينزل كتبه لكان في الفطرة والعقل ما يقتضي شكره وإفراده بالعبادة كما أن فيهما ما يقتضي تناول المنافع واجتناب المضار ولا فرق, ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل فإن الله فطر خليقته على محبته والإقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إليها منه وإن فسلت فيطر أكثر الخلق بما ترأ عليها مما اقتطعها واجتالها عما خلق فيها كما قالت تعالى فأقم واجهك للدين حنيفا فطارة الله التي فطر الناس عليها فبين سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاص القصد وبدل الوسع لدينه متضمن محبته وعبادته حنيفا مقبلا عليه معرضا عما سواه هو فطرته التي فطر عليها عباده فلو خلوا ودواعي فطرهم لما رغبوا عن ذلك ولا اختاروا سواه ولكن غيرت الفطر وأفسدت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه والتقوه ومنيبين نصب على الحال من المفعول أي فطرهم منيبين إليه والإنابة إليه تتضمن الإقبال عليه بمحبته وحده والأعراض عن سواه وفي صحيح مسلم عن أياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم بما علمني في مقامي هذا أنه قال كل مال نحلته عبدا فهو له حلال وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأخبر سبحانه أنه إنما خلق عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له وكمال طاعته وحده دون غيره وهذا من الحق الذي خلقت له وبه قامت السماوات والأرض وما بينهما وعليه قام العالم ولأجله خلقت الجنة والنار ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه ولأجله أهلك القرون التي خرجت عنه واثرت غيره فكونه سبحانه اهلا أن يعبد ويحب ويحمد ويثنى عليه أمر ثابت له لذاته فلا يكون إلا كذلك كما أنه الغني القادر الحي القيوم السميع البصير فهو سبحانه الإله الحق المبين والإله هو الذي يستحق أن لها محبة وتعظيمة وخشية وخضوع وتذللا وعبادة فهو الإله الحق ولو لم يخلق خلقه وهو الإله الحق ولو لم يعبدوه فهو المعبود حقا الإله حقا المحمود حقا ولو قدر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمدوه ولم يأله فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد أن يفنيهم لم يستحدث بخلقه لهم ولا بأمره إياه مستحقاق الإلهية والحمد بل إلهيته وحمده ومجده وغناه أوصاف ذاتية له يستحيل مفارقتها له كحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائل صفات كماله فأولياؤه وخاصته وحزبه لما شهدت عقولهم وفطرهم أنه أهل أن يعبد وإن لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا ولو لم يخلق جنة ولا نارا علموا أنه لا شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته ولا اقبح من الاعراض عنه وجاءت الرسل وأنزلت الكتب بتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك وتكميله وتفصيله وزيادته حسن إلى حسنه فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقا وظهر أنهما من مشكله واحدة فعبدوه وأحبوه ومجدوه وحمدوه بداع الفطرة وداع الشرع وداع العقل فاجتمعت لهم الدواعي ونادتهم من كل جهة ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريباً،, توجب ريبا وشكا ولا أمره شهوة توجب رغبتها عنه وإثارها سواه فاجابوا دواعي المحبة والطاعة إذ نادت بهم حي على الفلاح وبدلوا أنفسهم في مرضاة مولاهم الحق بذل أخي السماح وحمد عند الوصول إليه مسراهم وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح فدينهم دين الحب وهو الدين الذي لا إكراه فيه وسيرهم سير المحبين وهو السير الذي لا وقفة تعتريه إني أدين بدين الحب ويحكمه فذاك ديني ولا إكراه في الدين ومن يكن دينه كرها فليس له إلا العناء وإلا السير في الطين وما استوى سير عبد في محبته وسير خال من الأشواق في ديني فقل لغير أخي الأشواق وحك قد غب تحظك لا تغتر بالدوني نجايب الحب تعلو بالمحب إلى أعلى المراتب من فوق السلاطين وأطيب العيش في الدارين قد رغبت عنه التجار فباعت بيع مغبوني فإن علمه فقرأه ويحك في آيات طه وفي آيات ياسيني ولا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه والله سبحانه له الكمال المطلق التام من كل وجه الذي لا يعتديه تواهم نقص أصلا ومن هذا شأنه فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه ما دامت فطرها وعقولها سليمة وإذ كان أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته وتتبع مرضاته واستفراغ الجود في التعبد له والانابه إليه وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية واقواها حتى لو فرض تجرده عند الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع واستخلص القلب للمعبود الحق ومن هذا قول بعض السلف إنه لا يستخرج حبه من قلب ما لا يستخرج خوفه ومنه قبل عمر في صهيب لو لم يخف الله لم يعصه وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل كما قال بعضهم أهب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم أليس من الواجب المستحق قطاعة رب الورى الأكرم؟ وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ واقتصر صلى الله عليه وسلم من جوابهم على ما تدركه عقولهم وتناله وأفهامهم وإلا فمن المعلوم أن باعثه على ذلك الشكر أمر يجل عن الوصف ولا تناله العبارة ولا الأذهان فإذا هذا الشهود من شهور طائفة القدرية والجبرية فليعرض العاقل اللبيب ذينك المشهدين على هذا المشهد ولينظر ما بين الأمرين من التفاوت الله سبحانه يعبد ويحمد ويحب لأنه أهل لذلك ومستحقه بل ما يستحقه سبحانه من عباده أمر لا تناله قدرتهم ولا إرادة ولا تتصوره عقولهم ولا يمكن أحد من خلقه قط أن يعبده حق عبادته ولا يوفيه حقه من المحبة والحمد ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم به وأحبهم إليه واطوعهم له لا, لا أحصي ثناء عليك وأخبر أن عمله صلى الله عليه وسلم لا يستقل بالنجاة فقال لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمه منه وفضله فصلوات الله وسلامه عليه عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق وفي الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجد لله لا يرفع رأسه منذ خلق ومنهم راكع لا يرفع رأسه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة وأنهم يقولون يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبته وإجلاله وكانت المحبة نوعان محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكرا وعبودية بحسب كمالها ونقصانها ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من الأولى كان الباعث على الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين وأما ان تقع طاعة صادرة عن خوف محض غير مقرون بمحبة فهذا قد ظنه كثير من المتكلمين وهي عندهم غاية العارف بناء على اصلهم الباطل أن الله لا تتعلق المحبة بذاته وإنما تتعلق بمخلوقاته مما هو في الجنة من النعيم فهم لا يحبونه لذاته وكماله ولا لأحسانه وينكرون محبته لذلك وإنما المحبوب عندهم في الحقيقة غيره وهذا من أبطل الباطل وسنذكر في القسم الثاني إن شاء الله من هذا الكتاب بطلان هذا المذهب من أكثر من مئة وجه ولو عرف القوم صفات الأرواح وأحكامها لعلموا أن طاعة من لا يحب وعبادته محال وأن من أتى بصورة الطاعة خوفا مجردا عن الحب فليس بمطيع ولا عابد وإنما هو كالمكرى أو كأجير السوء الذي إن أعطي عمل وإن لم يعط كثر وأبقى وسيرد عليك بسط الكلام في هذا عن قريب ان شاء الله والمقصود أن الطاعة والعباده الناشئه عن محبه الكمال والجمال أعظم من الطاعه الناشئه عن رؤية الانعام والاحسان وفرق عظيم بين ما تعلق بالحي الذي لا يموت وبين ما تعلق بالمخلوق وينشمل شمل النوعين اسم المحبه ولكن كم بين من يحبك لذاتك واوصافك وجمالك وبين من يحبك لخيرك ودراهمك فصل والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها يعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الاعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطنة ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وتثمر له تلك الأحوال الباطنة انواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة تثمر له أنواع العبودية رجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت بها ارتباط الخلق بها فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها لا أنه يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم أتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ذكر هذا عقب قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى بهم من غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره ليكافئه بنفع مثله أو ليدفع عنه ضررا فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافئوه ألا ليدفعوا عنه ضررا فقال لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني إني لست إذا هديت مستهديكم وأطعمت مستطعمكم وكسوت مستكسيكم وأرويت مستسقيكم وكفيت مستكفيكم وغفرت لمستغفركم بالذي أطلب منكم أن تنفعوني أو تدفعوا عني ضررا فإنكم لن تبلغوا ذلك وأرى الغري الحميد كيف هو الخلق عاجزون عما يقدرون عليه من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه؟ فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف يبلغ نفع الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو يستدفع منه ضررا بل ذلك مستحيل في حقه؟ ثم ذكر بعد هذا قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أدخى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء فبين سبحانه أن أمرهم به من الطاعات وما نهاهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده والوالد ولده والإمام رعيته بما ينفع الآمر والمأمور ونهيهم عما يضر الناهي والمنهي فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم بما يفعله بهم وبما يأمرهم به ولهذا لما ذكر الاصلين بعد هذا وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعته ومعصيتهم لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقصه وأن نسبه ما يسألونه كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات وغفران الزلات وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة ولا لاستدفاع مضرة وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئا ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئا وأنه الغني الحميد ومن كان هذا ومن كان هكذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده ولا تشينه معاصيهم ولكن من له الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه التام وحمده وحكمته ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى بحسب قواهم وطاقتهم لا بحسب ما ينبغي له فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم ولا أنفع للعبد منه فهذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والناهي أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك وأن جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل والطاعه له الثاني متعلق بإحسانه وإنعامه ولا ما معغناه عن عباده فأنه إنما يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما، لا لمعاوضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضطة، وأي المسلكين لسلكه العبد اوقعه على محبته وبذل الجود في مرضاته؟ فإن هذان المسلكان من دينك المسلكين؟ وإنما أتي القوم من إنكانهم المحبة، وذلك الذي حرمهم من العلم والإيمان ما حرمهم، وأوجب لهم سلوك تلك الطرق المسدودة، والله الفتاح العليم، الوجه الثامن والاربعون قولكم فلا تكون نعمه تعالى ثوابا بل امتذاء كلام يحتمل حقا وباطلا فإن اردتم به أنه لا يثيبهم على أعمالهم بالجنة ونعيمها ويجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو باطل والقرآن أعظم شاهد ببطلانه. قال تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عندهم حسن الثواب وقال تعالى ليكفر الله عنهم أسواء الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وقال تعالى وتلك الجنة التي أولثتموها بما كنتم تعملون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 وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنوؤ من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين وهذا في القرآن كثير يبين أن الجنة ثوابهم وجزاءهم فكيف يقال لا تكون نعمه ثوابا على الإطلاق بل لا تكون نعمه تعالى في مقابلة الأعمال والأعمال ثمنا لها فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله ولا يدخلها أحد إلا بمجرد فضل الله ورحمته وهذا لا ينافي ما تقدم من النصوص فإنها إنما تدل على أن الأعمال أسباب لا اعواض وأثمان والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول بالعمل هو نفي استحقاق العوض ببذل عوضه، فالمثبت باء السببية والمنفي باء المعاوضة والمقابلة وهذا فصل الخطاب في هذه المسالة والقدريه الجبرية تنفي باء سابية جملة وتنكر أن تكون الأعمال سابا في النجاة ودخول الجنة وتلك النصوص وأضعافها تبطل قولهم والقدريه النفاة تثبت باء المعاوضه والمقابلة وتزعم أن الجنة عوض الأعمال وأنها ثمن لها وان دخولها إنما هو بمحض الأعمال والنصوص النافية لذلك تبطل قولهم والعقل والفطار تبطل قول الطائفتين ولا يصح في النصوص والعقول إلا ما ذكرناه من التفصيل وبه يتبين أن الحق مع الوسط بين الفرق في جميع المسائل لا يستثنى من ذلك شيء فما اختلفت الفرق إلا كان الحق مع الواسطة وكل من الطائفتين معه حق وباطل فأصاب الجبرية في نفي المعاوضة وأخطأ في نفي السببية وأصاب القدرية في إثبات السابية وأخطأ في إثبات المعاوضة فإذا ضممت أحد نفيه الجبرية لا أحد إثباتي القدرية ونفيت باطلهما كنت أسعد بالحق منهما فإن أردت بأن نعمه لا تكون ثوابا هذا القدر وأنها لا تكون عوضا بل هو المنعم بالأعمال والثواب وله المنة في هذا وهذا ونعمته بالثواب من غير استحقاق ولا ثمن يعاوض عليه بل فضل منه وإحسان فهذا هو الحق فهو المهن بهدايته للإيمان وتسيره للأعمال وإحسانه بالجزاء كل ذلك مجرد منته وفضله قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الوجه التاسع والأربعون قولكم وإذا تعارض في العقول هذان الأمران فكيف يهتد العقل إلى اختيار أحدهما؟ قلنا قد تبين بحمد الله أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين اصلا وإنما يقدر التعارض بين العقل والهوى وأما أن يتعارض في العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم في المعاش والمعاد وتركهم هملا كالأنعام السائمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فلم يتعارض هذان في عقل صحيح ابدا الوجه الخمسون قولكم فكيف يعرفنا العقل وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالطاعة وعلى الرب بالثواب والعقاب فيقال وأي استبعاد في ذلك وما الذي يحيله فقد عرفنا العقل من الواجبات عليه ما يقبح من العبد تركها كما عرفنا وعرف أهل العقول وذو الفطر التي لم تتواطأ على الأخوار الفاسدة وجوب الإقرار بالله وربوبيته وشكر نعمته ومحبته وعرفنا قبح الاشراك به والاعراض عنه ونسبته إلى ما لا يليق به وعرفنا قبح الفواحش والظلم والإساءة والفجور والكذب والبهت والإثم والبغي والعدوان فكيف يستبعد منه أن يعرفنا وجوبا على نفسه بالمعرفة وعلى الجوارح بالشكر المقدور المستحسن في العقول التي جاءت الشرائع بتفصيل ما أدركه العقل منه جملة وبتقدير ما أدركه منه تفصيلا وأما الوجوب على الله بالثواب والعقاب فهذا مما تتباين فيه الطائفتان أعظم تباين فأثبتت القدرية من المعتزلة عليه تعالى وجوبا عقليا وضعوه شريعة له بعقولهم وحرموا عليه الخروج عنه وشبهوه في ذلك كله وبدعهم في ذلك سائر الطوائف وسفه رأيهم فيه وبيّنوا مناقضتهم وألزموهم بما لا محيد لهم عنه ونفت الجبرية أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ما يتعالى ويتنازاه عن وما لا يليق بجلاله مما حرمه على نفسه وجوزوا عليه ترك ما أوجبه على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه وفعل ضده فتباين الطائفتان أعظم تباين وهدى الله الذين آمنوا أهل السنة الوسط للطريقة المثلة التي جاء بها رسوله ونزل بها كتابه وهي أن العقول البشرية بل وسائر المخلوقات لا توجب على ربها شيئا ولا تحرمه وأنه يتعالى ويتنزف عن ذلك وأما ما كتبه على نفسه وحرمه على نفسه فإنه لا يخل به ولا يقع منه خلافه فهو إيجاب منه على نفسه بنفسه وتحريم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه تعالى موجب ولا محرم وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك وتقريره الوجه الحادي والخمسون قولكم إنه على أصول المعتزلة يستحيل الأمر والنهي والتكليف وتقريركم ذلك فكلام لا مطعن فيه والأمر فيه كما ذكرتم وأن حقيقة قول القوم أنه لا أمر ولا نهي ولا شرع أصلا إذ ذلك إنما يصح إذا ثبت قيام الكلام بالمرسل الآمر الناهي وقيام الاقتضاء والطلب والحب لما أمر به والبغض لما نهى عنه فأما إذا لم يثبت له كلام ولا إرادة ولا اقتضاء ولا طلب ولا حب ولا بغض قائم به فإنه لا يعقل أصلا كونه آمرا ولا ناهيا ولا باعثا للرسل ولا محبا للطاعة باغضا للمعصية فأصول هذه الطائفة تعطل الصانع عن صفات كماله فإنها تستلزم إبطال الرسالة والنبوة جملة ولكن رب لازم الله يلتزمه صاحب المقالة ويتناقض في القول بملزومه دون القول به ولا ريب أن فساد اللازم مستلزم لفساد الملزوم ولكن يقال لكم معاشر الجبرية لا تكونوا ممن يرى القذات في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه فقد ألزمتكم القدرية ما لا محيد لكم عنه وقالوا من نفى فعل العبد جملة فقد عطل الشرائع والأمر والنهيه فإن الأمر والنهي لا يتعلق إلا بالفعل المأمور به فهو الذي يؤمر به وينهى عنه ويثاب عليه ويعاقب. فإذا نفيتم فعل العبد فقد رفعتم متعلق الأمر والنهي ففي ذلك ابطال الأمر والنهي فلا فرق بين رفع المأمور به المنهي عنه ورفع المأمور المنهي نفسه فإن الأمر يستلزم آمرا ومامورا به ولا تصح له حقيقة إلا بهذه الثلاث ومعلوم أن أمر الآمر غيره بفعل نفسه ونهيه عن فعل نفسه يبطل التكليف جملا فإن التكليف لا يعقل معناه إلا إذا كان المكلف قد كلف بفعله الذي هو المقدور له التابع لإرادته ومشيئته وأما إذا رفعتم ذلك من البين وقلتم بل هو مكلف بفعل الله حقيقة لا يدخل تحت قدرة العبد ولا هو متمكن من الاتيان به ولا هو واقع بإرادته ومشيئته فقد نفيتم التكليف جملة من حيث أثبتتمه وفي ذلك إبطال للشرائع والرسالة جملة قالوا فليتأمر المنصف الفطن للبليد المتعصب صحة هذا الإلزام فلن يجد عنه مهيدا قالوا فأنتم معاشر الجبرية قدرية من حيث نفيكم الفعل المأمور به فإن كان خصومكم قدرية من حيث نفوا تعلق القدرة القديمة فأنتم أولى أن تكونوا قدرية من حيث نفيتم فعل العبد له وتأثيره فيه وتعلقه بمشيئته، فأنتم أثبتتم قدرا على الله وقدر على العبد، أما القدر على الله فحيث زعمتم أنه تعالى يأمر بفعل نفسه وينهى عن فعل نفسه، ومعلوم أن ذلك لا يصلح أن يكون مامورا به منهيا عنه، فأثبتتم امرا ولا مأمور به، ونهيا ولا منهي عنه، وهذه قدرية محضة في حق الرب، وأما في حق العبد فإنكم جعلتموه مأمورا منهيا من غير أن يكون له فعل يؤمر به وينهى عنه فأي قدرية أبلغ من هذا؟ فمن الذي تضمنه قول إبطال الشرائع وتعطيل الأوامر؟ فليتنبه اللبيب لمواقع هذه المساجلة وسهام هذه المناضلة ثم ليختر منها إحدى خطتين ولا والله ما فيهما حظ لمختار ولا ينجو من هذه الورطات إلا من أثبت كلام الله، إلا من أثبت كلام الله القائم به، المتضمن لأمره ونهيه ووعده ووعيده، وأثبت له ما أثبت لنفسه من صفات كماله ومن الأمور الثبوتية القائمة به. ثم أثبت مع ذلك فعل العبد واختياره ومشيئته وإرادته التي هي مناط الشرائع ومتعلق الأمر والنهي، فلا جبري ولا جهمي ولا قدري. وكيف يختار العاقل آراء ومذاهب هذه بعض لوازمها ولو صابرها إلى آخرها لاستبان له من فسادها وبطلانها ما يتعجب معه من قائلها ومنتحلها والله الموفق للصواب الوجه الثاني والخمسون قولكم إنه ما من معنى يستنبط من قول أو فعل يربط به معنى مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه معنى آخر يساويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجيح الشرع له لا لرجحانه في نفسه فيقال إن أردتم بهذه المعارضة أنها ثابتة في جميع الأفعال والأقوال المجتملة على الأوصاف المناسبة التي ربطت بها الأحكام كما يدل عليه كلامكم فدعوى باطلة بالضرورة وهي كذب المحب وكذلك إن اردتم أنها ثابته في أكثرها فأي معارضة في العقل للوصف القبيح في الكذب والفجور والظلم وإهلاك الحرث والنسل والإساءة إلى المحسنين وضرب الوالدين واحتقارهما والمبالغة في إهانتهما بلا جرم وأي معارضة في العقل للأوصاف القبيحة في الشرك بالله ومشيئته وكفران نعمه؟ وأي معارضة في العقل الوصف القبيح في أنواع الفواحش التي فطرت العقول والفطر على استقباحها؟ وأي معارضة في العقل الوصف القبيح في نكاح الأمهات واستفراشهن كاستفراش الإماء والزوجات؟ إلى أضعاف أضعاف ما ذكرنا مما تشهد العقول بقبحه من غير معارض فيها؟ بل نحن لا ننكر أن يكون داعي الشهوة والهوى وداعي العقل يتعارضان فإن أردتم هذا التعارض فمسلم ولكن لا يجدي عليكم إلا عكس مطلوبكم وكذلك أي معارضة في العقور الأوصاف المقتضية حسن عبادة الله وشكره وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه بالائه وإنعامه وصفات جلاله ونعوت كماله وإفراده بالمحبة والعبادة والتعظيم وأي معارضة في العقول الأوصاف المقتضيه حسن الصدق والبر والإحسان والعدل والإيثار وكشف الكربات وقضاء الحاجات ويغاثة اللهفات والأخذ على أيدي الظالمين وقمع المفسدين ومن البوات والمعتدين وحفظ عقول العالمين وأموالهم ودمائهم وأعراضهم بحسب الإمكان والأمر بما يصلحها ويكملها والنهي عما يفسدها وينقصها وهذه حال جملة الشرائع وجمهورها إذا تأملها العقل جزم أنه يستحيل على أحكام الحاكمين أن يشرع خلافها لعباده وأما إن أردتم أن في بعض ما يدق منها مسائل تتعارض فيها الأوصاف المستنبطة في العقول فيتحير العقل بين المناسب منها وغير المناسب فهذا وإن كان واقعا فإنه لا ينفي حسنها الذاتي وقبح من هي الذاتي وكون الوصف خفي المناسبة والتأثير في بعض المواضع مما لا يدفعه وهذه حال كثير من الأمور العقليه المحضة بل الحسية وهذا الطب مع أنه حسي تجريبي تدرك منافع الأغذية والأدوية وقواها وحرارتها وبرودتها وبرودتها ورطوبتها ويبوستها فيه بالحس ومع هذا فانتم ترون اختلاف أهله في كثير من مسائلهم في الشيء الواحد هل هو نافع كذا ملائم له أو منافر مؤذن وهل هو حار أو بارد وهل هو رطب أو يابس؟ وهل فيه قوة تصلح لأمر من الأمور أو لا قوة فيه؟ ومع هذا فالاختلاف المذكور لا ينفي عند العقلاء ما جعل في الأغذية والأدوية من القوى والمنافع والمضار والكيفيات لأن سبب الاختلاف خفاء تلك الأوصاف على بعض العقلاء ودقتها وعجز الحس والعقل عن تمييزها ومعرفة مقاديرها والنسب الواقعة بين كيفي كيفياتها وطباعيها ولما يكن هذا الاختلاف بموجب عند أحد من العقلاء انكار جملة العلم وجمور قواعده ومسائله ودعوى أنه ما من وصف يستنبط من دواء مفرد أو مركب أو من غذاء إلا وفي العقل ما يعارضه فيتحير العقل ولو ادعى هذا مدعي لضحك منه العقلاء بما علموه بالضرورة والحس من ملاءمة الأوصاف ومنافرتها واقتضاء تلك الذوات للمنافع والمضار في الغالب